فَرَأَيْتَ لَنَا إِذَا فَرَضِيَ آيَاتِنَا وَقَالُوا لَوْلَا اتَّخَذَنَا اللَّهُ وَلَدًا <تصفيق> تَخُذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَفُونَّ لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَفْرُونَّ جَعَلَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُودًا وقالوا <تصفيق> اتخلوا ahhh uh... لقد أحصاه